هي ثنائية تغيير ما بالأنفس وتغيير ما بالقوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذه السنة جاءت على شكل قضية تربط بين شرط وجزاء هناك تغيير ما بالأنفس وهناك تغيير ما بالقوم هذه الآية المباركة في سورة الرعد المباركة وآية أخرى في سورة الأنفال الآية الثالثة والخمسون ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم إذن هذه الثنائية تطرحها آيتان مباركتان من القرآن الكريم ثنائية تغيير ما بالأنفس وتغيير ما بالقوم أو تغيير ما بالقوم وتغيير ما بالأنفس فقد ربطت بين تغيير ما بالأنفس وتغيير ما في القوم فلا يكون التغيير الثاني إلا إذا تحقق التغيير الأول شأنها شأن السنن الأخرى التي يطرحها القرآن الكريم كقوله تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم هذه السنة شكلها شكل شرطي هناك قضيتان قضية مرتبطة بقضية لأن هناك سنن على شكل ناجز السنن تنقسم إلى قسمين في شكلها القسم الأول السنن الناجزة القسم الثاني السنن الشرطية ما معنى الناجزة؟ الناجزة يعني مثلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هذه سنة ناجزة يعني ليس فيها الشرطان شرط وجزاء مؤلفة من جملة شرطية مثل أو جملة غائية وإنما هي متحققة حتما في حركة التأريخ أو مثلا آيات كثيرة تتحدث والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين لم تقل الآية المباركة إذا كنتم متقين مثل ستكون لكم العاقبة هذا لسان يسمى لسان شرطي هناك لسان شرطي وهناك لسان ناجز يعني سنة فعلية ناجزة كما في قضية بني إسرائيل فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا هذه سنة ناجزة كذلك وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا هذا قضاء إلهي ناجز وهناك نوع آخر من السنن يسمى السنن الشرطية الشرط وجزاء إذا تحقق الشرط تحقق الجزاء مثلا هذه الآية التي بين أيدينا أو هذه الآيات المباركة التي تتحدث عن تغير ما بالقوم حينما يتغير ما بالأنفس ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. كذلك في آية سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم انظروا هنا إلى ما بقوم وما بأنفسهم يعني ما بأنفسهم هو الأساس في حركة التاريخ ماذا يمثل ما بالأنفس ما معنى ما بأنفسهم وماذا يمثل ما بقوم ما معنى ما بقوم وما معنى ما بأنفسهم قطعا ما بأنفسهم تشتمل على عنصرين أساسين العنصر الأول الوعي والعنصر الثاني الإرادة أو العنصر الأول العلم والعنصر الثاني العزم إذن علم وعزم أو وعي وإرادة حينما تغير الأمة وعيها وقيمها لتصبح قيم صالحة مثلا وقيم صحيحة وسليمة حينما تغير الأمة أفكارها من أفكار خاطئة إلى أفكار سليمة حينما تغير الأمة عقائدها لتكون عقائد سليمة وصحيحة عند ذلك يتغير ما بالقوم ما بالقوم ما معنى ما بالقوم ما بالقوم معناتها وضعهم الاقتصادي وضعهم السياسي طبيعة الحكم هل الحاكم الذي يحكمهم جبار متكبر أو انسان مؤمن صالح كيفما تكون يولى عليكم إذن هذه نظرية رائعة يطرحها الحديث الشريف كيفما تكون يولى عليكم إذن ما بالقوم يعني طبيعة الأجواء في القوم مثل الوضع الأمني للقوم هل هناك أمن مستتب في المدن والقرى أو هناك قلق يعيشه الناس طبعا الأمن هو الأساس في كل حضارة رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات انظر الأمن أولا والرزق ثانيا يعني الأمن له أولوية كبرى في بناء الحضارات مهما كان الرزق كبير ومهما كانت الثروات كبيرة والغنى موجود ولكن هناك قلق أمني طبعا الأمة ستعيش المحنة والآلام والمعاناة ولهذا القرآن الكريم يقدم الخوف في الابتلاء على كل شيء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إذن ما بقوم يعني الأوضاع الاقتصادية للقوم الأوضاع الاجتماعية الأوضاع الدولية هل هم أمة لها السيادة ولها القيادة وتملك نفسها وثرواتها أو أمة يعني مغزوة أمة يعني لا تقدم شيئا ولا تؤخر بحيث مسيطر عليها من قبل الأعداء أو من قبل الأجنبي هذا كله طبعا متعلق ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم يعني اوضاع القوم السياسية أوضاع القوم الاقتصادية طبيعة النظام الحاكم طبيعة الحكم الذي يحكم هذه الأمة حتى يغيروا ما بأنفسهم وقلنا ما بأنفسهم تشمل عنصرين أساسين العنصر الأول العلم والعنصر الثاني العزم طبعا العلم يعني الوعي يعني المعرفة يعني البصيرة هذه مصطلحات مختلفة تمثل الشق الأول ما في النفس في نفس الإنسان والشق الثاني الإرادة والعزم والقوة على تجسيد هذه الأفكار والمفاهيم ولهذا العلم من دون عزم علم ترفي ترف فكري عزم من دون علم كذلك يعني عزم عبثي انظر يعني علم من دون عزم علم ترفي عزم من دون علم عزم عبثي لأن العزم يحتاج إلى وعي وإلى بصيرة السائر على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا تزيده كثرة السير إلا بعدها إذن الوعي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني انظر على بصيرة البصيرة أساس في حركة السير ويأتي بعد البصيرة طبعا العزم والإرادة التي تجسد القيم وتجسد الأفكار إذن ما بأنفسهم يعني علمهم وعزمهم العلم والوعي والعزم والقيم التي تؤمن بها الأمة آه والإرادة آه الحرة آه هذه آه ما بالأنفس وما بالقوم قلنا أوضاع القوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتقدم العلمي او التأخر العلمي التبعية أو الاستقلال هذه كلها أوضاع ما بقوم إن الله لا يغير ما بقوم. حتى يغيروا ما بأنفسهم هذه آية سورة الرعد وآية سورة الأنفال ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً قلنا إن ما بالأنفس مرتبط وله علاقة بما بالقوم والعكس صحيح ما بالقوم مرتبط بما بالأنفس طبعا هناك يعني على شكل قضية شرطية إذا تحقق الشرط تحقق الجزاء الشرط هو ما بأنفسهم وهذه من نعم الله عز وجل على الإنسان الله عز وجل أراد أن يكون الإنسان هو المحرك للتاريخ من خلال علمه ومعرفته ووعيه ومن خلال عزمه وارادته الله عز وجل في معادلة السنن التاريخيه جعل جهد الإنسان ووعي الإنسان واراده الانسان طبعا الانسان ليس الفرد وانما الانسان المجتمع انظر الايه لا تتحدث عن الانسان الفرد وانما تتحدث عن الانسان الاجتماعي المجتمع إن الله لا يغير ما بقوم وليس ما بفرد هناك قانون اجتماعي تأريخي وهناك قانون شخصي هذه الآية تتحدث عن قانون اجتماعي الآية الحادية عشرة من سورة الرعد المباركة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كذلك آية سورة الأنفال تتحدث عن القوم كذلك ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لو رجعنا إلى سياق آية سورة الرعد في أول الآية ماذا تقول الآية الحادية عشرة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله آية رائعة وجميلة يعني مطلع الآية الحادية عشرة تتحدث عن المعقبات التي بين يدي الإنسان ومن خلفه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم بعد ذلك الفقرة في ذات الآية المباركة الفقرة الأخيرة تقول وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال آية رائعة هذا المقطع من الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم واقع في ضمن هذا السياق القرآني الرائع وقد فسرت المعقبات بالأمور التي تحفظ الإنسان او المجتمع من بين يديه ومن خلفه وهي إشارة إلى ما يتعرض له الإنسان في حياته من حوادث ووقائع وأخطار فهناك معقبات تحفظ الإنسان وتمنعه من أن صاب بضرر في جسده أو في روحه تمثل هذه المعقبات مانعا وحافظا وحصنا وقد فسرت في روايات أهل البيت عليهم السلام بالملائكة الحافظة الواقية التي تحفظ الإنسان بالليل والنهار بيد أنها إذا جاء الأمر والقضاء لا تستطيع أن تفعل شيئا ما يعني أن المعقبات لها علاقة بسلوك الإنسان اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم هذه الفقرة الرائعة من دعاء كميل نقرأها كل ليلة جمعة لها دلالاتها وأبعادها الكثيرة اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم انظر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم هناك ذنوب تهتك العصم ما معنى العصم؟ يعني العصم يعني الوقاية التي تحفظ الإنسان في جسده وفي نفسه وفي أهله هناك ذنوب تهتك العصم طبعا هذا الإمام علي عليه السلام في دعاء كميل يتحدث عن الآثار التكوينية للذنوب مع الأسف نحن هذا الجانب, الجانب التكويني جانب غائب عن وعي المسلمين مع الأسف الشديد نحن نتصور أن الذنوب لها آثار تشريعية فقط لها آثار أخروية ولهذا نتعامل مع الذنوب تعاملا تشريعيا تعاملا أخرويا يعني إذا عملنا هذا الذنب المعين سوف نجازى مثلا في الآخرة في النار أو في جهنم أو عقوبات أخروية الجانب التكويني مع الأسف الشديد غائب في تعاملنا مع الأعمال الصالحة والاعمال الطالحة أدعية أهل البيت عليهم السلام تركز على الجانب التكويني من الذنوب اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم هذه المعقبات تهتك التي تحفظ الإنسان بعض الذنوب تهتكها هذه المعقبات اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل نقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم إذن وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له حينما يصل الأمر بالمجتمع إلى التردي والانحطاط والتقصير في مسؤولياته من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه موال لأن السنن وإن كانت قابلة للتحدي بيد أنها ستعاقب المجتمع المقصر هناك عقوبات سننية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 تعمل عملها في الأمة حينما تنتشر الذنوب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذه تأثيرات ماذا تأثيرات تكوينية نوح عليه السلام كان يخاطب الأمة بقضايا تكوينية استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا انظر هذه تأثيرات تكوينية للاعمال الصالحة كما أن هناك تأثيرات تكوينية للاعمال الطالحة علينا أن نتعامل مع التشريعات تعاملا تكوينيا سنانيا ليس فقط التشريعات الربانية حتى التشريعات البشرية في إقامة الدولة مثلا نتعامل تعامل تكويني مع تشريع المرور مثلا حينما يقرر مثلا أن هناك الحزام حزام الأمان في, في سائق السيارة عليه حينما يسوق في الطريق مثلا السريعة في الطرق السريعة عليه أن يضع حزام الأمان بعضهم مع الأسف يتعامل مع هذا الحزام تعاملا تشريعيا إذا شاف الشرطي موجود يخلي الحزام يشكل الحزام اذا الشرطي ما موجود وكان يعني الامن للشرطي الذي يحاسب وليس لصاحب السيارة للسائق والذي يكون إلى جنب السائق اخواني هذه امور علينا أن نتعامل مع هذه القضايا تعاملا تكوينيا وليس تعاملا تشريعيا لأن الخطأ سوف يؤذي الإنسان تكوينيا قبل أن يؤذي تشريعيا كذلك السرعة حينما مثلا العالم كله يقرر العالم العاقل حينما يقرر أن السرعة تكون مئة مثلا كيلومتر بالساعة ياتي مثل البعض ليسوق مثلا 160 170 180 بالساعة هذه وكأن لماذا يقول لي أن هذا الطريق ما فيه كاميرات مثل تصور سرعة السيارة وكأن يعني حينما يمشي الإنسان في سيارته 180 كيلومتر بالساعة هذا إذا صار لا سامح الله صار بنشر بالسيارة لا يستطيع أكبر سائق في العالم وأفضل سيارة في العالم أن تسيطر على هذه السرعة إذن ينبغي أن نتعامل مع الأمور تعاملا تكوينيا قبل أن نتعامل معها تعاملا تشريعيا لأن لها آثار تكوينية على حياتنا وعلى تغيير النعم أو بالعكس على وجود هذه النعم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سأل رجل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فقال هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظروا بعضهم إلى بعض وأنهار جارية وأموال ظاهرة فكفروا نعم الله عز وجل وغيروا ما بأنفسهم من عافية الله فغير الله ما بهم من نعمه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فأرسل الله عليهم سيل العرم، فغرق قراهم وخرب ديارهم وأذهب أموالهم وأبدلهم مكان جناتهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ثم قال الله عز وجل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية